يا حسين يا ابن الزهرة يا حسين قلبي خلصة غنوبة جيتك عطل بستوبة يا ابن الزهرة يا حسين يا حسين يا ابن الزهرة يا حسين يا حسين, يا حسين يا بني الزهر يا حسير قلبي في الصاتف النوم وجيتك أطلوب التوب يا بني الزهر يا حسير يا حسير يا حسير يا من الله سبحانه رحيم يا قسيم يا من الله لو بخلوفه النوبه قالوا ظالمه سبحانه جيتك اطلب التوبه جيتك <سؤال> يا قلبي يا قلبي يا بيضا يا قلبي ننبي صلصة النوم موزيئتك أبنى صوبة يا جنفا صوب يا ابن الزهرة يا ابن الزهرة يا را عبدالله حسين يا حسين يا حسين ابن الزهرة يا ابن الزهرة ايو تاريخي يا باسي باقي حسين يا احمد يا حسنين. بارك الله ليك يا رب يا رب يا رب مَنْ فِي مَلَكِ الحور الْفَيْسْتَ لَأن الله الْفَيْسْتَ لَأن عابو مروان ما فخيار هي بيه ايام جمال و سادية بن حام الجار خلطان خلطان عام الأمر خلطان ماك ماقوم ابو يوسف يا سلام يا نو بيت يا ابو الزهرا يا حسين يا حسين يا What is known? Oh dear, that it's not always known, Even if not, It's okay, Guess that I am, جیتے کی جب لے وعظو رہےتے وادری آج سینے رب میں دے مرغا يا كويتي و انخاك انخاك جيتك ابجي وانخاك انخاك علي انخاك انخاك جيتك ابجي يا ام ما كرم حدو بجتك اطلب يا سلام يا ابو يا امه يا حتير. يا حتير. يا حتير. يا حتير. يا حتير. يا حتير. يا يا عبد الله يا فديه يا فديه يا فديه يا غلب فدوه النوبه لا فديه يا فديه Yes, I am missing with the damn وأنت مسيق بين شكوتي وعذري وأنخاط وأنخاط جيتك أبكي وأنخاط أنخاط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 يا الله ما اريد دعاء لا وان انتعز ما اريد دعاء ما والله لا وان انتعز وين هو الشافلي يا ماتل ما يا والله بعد ولاي اخوي اصلي ان شاء الله في خدمتك خدمه الحسين الله يشفيك <تصفيق> يا ابدا من ما شت عذار وان الله رخلال حو وعليذ فزا المحتار المحتار نسوا جميع ذنبا ما حجا لا تغت على الكهف يا رب اكتب لي عيوبه وجاتك طلب يا رب قال خطره وراي ثاني والله على كيفكم ايه ناس تقعد نفس ايه بارك يا سين يا من نومي اللبي امننا فرضنا واقعنا ما قد كنا و سوا فنيا يا رب رواننا على كل ما ضواه وان نورك تناروا ناي احسيه بالزمان دنيا وا رم حبك و يانا دين ويا او امم حبتك ما الفان او بابك او سعيد بها بالجننه بالجننه الى كباب الفكر والسحر يلك ركب ضارف كريك في الدمغة صاث العهد نزل مركباً رفعاً الآخر نفس لرضك ما نزل غنة مرخباً مرخباً مرخباً الاخر نفذ نارك ما ذل وان بين جنة الى كبابيل فسرو السحات او يلزك شرك ابطال كل جند العهد يا ابن المر تظن غفغال آخر نفت دربك ما نزل غن دربك يا بر غن ما نزل غن ملك جراول يا نورك هذا يا وكره بتل احرى ما دينك تكتحين السمع بالغان واللي يتبن يفيش بحار ادري الصبر يايش بضر وممنه ممن يبقى بدبن لذي وابو كنوا كن فل ان شاء الله ان شاء الله وسياف الحج بوجه البافل منس الله املا بودما نخاص طلاب بيه ان شاء الله ومنه فلا منن يعبد من غير رب البله وباب نتخلى نسياف الحك بوجه الباطل نسلة ولابد ما نخصل البيه نتمم يا رب الله ضرب الطف يا بول سجاد يتكلل افق الظهر موقفنا وحالنا كمن قد الريح يسير يحربنا وحالنا كمن قد الريح يسير يحربنا مانن حرب مانا نحرب وابحبك في جنننا دار بنط يا ابن سجاد بغربنا ويتخلد افق وان ذهب وعنك من جدا ويا يا خاله بنا بالامن خير وابحبك في جنن المقطوعه غير صبرك يا ابو صبرين زميل ما وصل مثل صمراك فبار ونحنا على الشدات شدام شان باب شد. يا مولاي يا الله جزر بينال فرح واشلاه بي حلو مع مشل فرح حمد ولا شفنا يتيم يمسح دم وتبخد ما مشنا فرح مد ولا شفنا يتيم يمسح دم وتبخد عليها الناس عامت وان سجايه الشوق يمتلح يلترد يا شح لا حينا المحموم شم جارحك ثاني تشوفك تشرب يا فين كسف على الدنيا وجه مولانا فياك ما يا وين ديال الله واد برغا الحسن حاج ده نطوبطتي يا الغايب دقر دي من دينا تشورب شرط الباب نطوبط وبعط مليط باب قبل باب بطل المحرى نطل بكر ما حقا قال جري عوض نطل بكره بطل حط من جذب ده من دي انا Oh, my dear, my cool